هذا المستمع يقول ما حكم هذا الدعاء حسبنا الله سيؤتين الله من فضله إن إلى الله راغبون وما حكم تداوله في رسائل الجوال وهل هو دعاء المعجزات كما قيل الآية في قول الله جل وعلا في سورة التوبة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى مسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون سيؤتين الله فضله إنا إلى الله راغبون يعني أن الله ذم المنافقين الذين إن أعطوا من الصدق رضوا وإن حرموها سخطوا ولو كانوا غير مستحقين لها ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن يعطوا من الرضو وإن لم يعطوا منها إذا هم قال الله ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله من فضله ولو أنه رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ليس هذا دعاء مشروع إنما هذا أرشدوا له إذا منع الصدقة لأنهم أهل غنا او اعطوا منها لحاجتهم ان يرضوا بذلك ويطمئنوا ولا يطلعوا الى ما ليس لهم اما ان يكون دعاء فليس دعاء